بئس الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَسَمَثَرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَاجُرُوا إِنَّ زَعْمَكُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء إِنَّ زَعْمَكُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء فَتَمَنَّوَالْمَوْتِ فَتَمَنَّوَالْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ خَادِعِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفْعُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيَتُمْ فَإِنَّهُ مُلَاقِي ساقفون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة سيُنبئكم بما كنتم تعملون.